قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية قرات البرية بالهمزة وبلياء فقرأ بالهمز نافع وابن ذكوان والباقون بلياء فاختلف في أخذها قال القرطبي قال الفراء إن أخذت البرية من البراءة بفتح الباء والراء أي التراب فأصله غير مهموس كما تقول منه براه الله يبروه بروى أي خلقه وقيل البرية من بريت القلم أي قدرته وقد تضمنت هذه الآية مسألتين الأولى منهما أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها ومبحث خلود الكفار في النار تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه وافية والمسألة الثانية أنهم شر البرية والبرية أصلها البريئة قلبت الهمزة ياء تسهيلا وأضغمت الياء في الياء والبريئة الخليقة والله تعالى بارئ النسم هو الخالق البارئ المصور جل وعلا ومن البرية الدواب والطير وهنا النص على عمومه فأفهم أن أولئك شر من الحيوانات والدواب وقد جاء النص صريحا في هذا المعنى في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وبيّن أن المراد بهم الكفار في قوله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال عنهم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فهم لصممهم وعماهم في ضلال مبين وقد ثبت أن الدواب ليست في ضلال مبين لأنها تعلم وتؤمن بوحدانية الله كما جاء عن هدهد سليمان إذ أنكر على بلقيس وقومها سجودهم للشمس والقمر من دون الله ونص مالك رحمه الله في الموطأ في فضل يوم الجمعة أنه ما من دابة إلا تصيخ بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة وهذا كله ليس عند الكافر منه شيء ثم في الآخرة لما يجمع الله جميع الدواب ويقتص العجماء من القرناء فيقول لها كوني ترابا فيتمنى الكافر لو كان مثلها ترابا فلم يحصل له قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذلك والله تعالى أعلم أن الدواب لم تعمل خيرا فتبقى لتجاز عليه ولم تعمل شرا لتعاقب عليه فكانت لا لها ولا عليها إلا ما كان فيما بينها بعضها من بعض فلما اقتص لها من ذلك انتهى أمرها فكانت نهايتها عودتها إلى منبتها وهو التراب بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة فيعاقب بالخلود في النار فكان شر البرية قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الحكم هنا بالعموم كالحكم هناك ولكنه هنا بالخيرية والتفضيل أما من حيث الجنس فلا إشكال لأن الإنسان أفضل الأجناس كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وأما من حيث العموم فقال بعض العلماء فيها إن فيها ما يدل على أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة ولعل مما يقوي هذا الاستدلال أن بعض أفراد جنس الإنسان أفضل من عموم أفراد جنس الملائكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فضل بعض أفراد الجنس فلا يمتنع الفضل في البعض الآخر ولكن هل بعض أفراد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عموم الملائكة أو من بعض أفرادهم هذا هو محل الخلاف وللقرطبي مبحث في ذلك مبناه على أصل المادة وورود النصوص من جهة أصل المادة إن كانت البرية مأخوذة من البر وهو التراب فلا تدخل الملائكة تحت هذا التفضيل وإلا فتدخل وأما من جهة النصوص فقال في سورة البقرة عند قوله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال المسألة الثالثة اختلف العلماء في هذا الباب أيهم أفضل الملائكة أو بن آدم على قولين فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل واحتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقول الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وبما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهذا نص على أن الملأ الأعلى خير من ملأ الأرض واحتج من فضل بني آدم بقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة بالهمز من برأ الله الخلق وبقوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أخرجه أبو داود وبأن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا يباهي إلا بالأفضل والله تعالى أعلم وقال بعض العلماء لا طريق إلى القطع بأن الملائكة خير منهم لأن طريق ذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة وليس ها هنا شيء من ذلك خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر حيث قالوا إن الملائكة أفضل قال وأما من قال من أصحابنا والشيعة إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم إلى آخره فبعدما ذكر ذلك رد هذا الاستدلال قال المؤلف أثابه الله وقد سقنا هذا البحث لبيان الخلاف في هذه المسألة المشتمل عليها لفظ البرية قال وأرى أن المفاضلة جزئية لا كليه وذلك أن جنس البشر خلاف جنس الملائكة والملائكة فيهم النص بأنهم عباد مكرمون والبشر فيهم النص ولقد كرمنا بني آدم والفرق بينهما كالفرق بين الاسم والفعل في الدلالة ففي الملائكة بالاسم مكرمون وهو يدل على الدوام والثبوت وفي بني آدم قال كرمنا وهو يدل على التجدد والحدوث وهذا هو الواقع فالتكريم ثابت ولازم ودائم للملائكة بخلافه في بني آدم إذ فيهم وفيهم ولا يبعد أن يقال إن التفضيل في الأعمال من حيث صدورها من بني آدم ومن الملائكة إذ الملائكة تصدر عنهم أعمال الخير جبلة أو دون نوازع شر بخلاف بني آدم وإن أعمال الخير تصدر عنها بمجهود مزدوج حيث ركبت فيهم النفس اللوامة والأمارة بالسوء ونحو ذلك من الجانب الحيواني وازدواجية المجهود هو أن ينازع عوامل الشر حتى يتغلب عليها ويبذل الجهد في فعل الخير فهو يجاهد للتخلص من نوازع الشر ويجاهد للقيام بفعل الخير وهذا مجهود يقتضي التفضيل على المجهود المبذول من جانب واحد وقد جاء في السنة ما يشهد لذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث أصحابه أن من ورائهم أياما للعامل فيها أجر خمسين فقالوا خمسين منا أو منهم يا رسول الله قال بل خمسين منكم لأنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون وبمثل حديث سبق درهم مئة ألف درهم وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الدرهم سبق الأضعاف المضاعفة لأنه ثاني اثنين فقط والمئة الف جزء من مجموع كثير فالنفس التي تجود بنصف ما تملك فلا يتبقى لها إلا درهم خير بكثير ممن ينفق جزءا ضئيلا مما يملك ويبقى له المال الكثير فكانت عوامل التصدق ودوافعه مختلفة في منازلها في النفس ومتبادة فالدرهم في ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى لم تتفاوت الماهية ولا الجنس ولكن تفاوتت الدوافع والعوامل لإنفاقه ولعل المفاضلة المقصودة تكون من هذا القبيل أولى والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر